فقال لهم رسول الله ناقت الله وسقياه فكذبوه فعقرها فدم دم عليهم ربهم فدم دم عليهم ربهم بذنبهم فسوها ولا يخاف